اراحتنا ويل الغرب ومش ويا حبايبنا ما ريح ماش بنرتاح واحنا في بعدنا بنلقى اراحتنا ويل الغرب ومش ويا حبايبنا ما ريح ماش بنرتاح واحنا في بعادنا حبايب ايه حبايب لي عشان الشكل مضطرين مين نكمل والحياة تمشي لكن مع بعض مش فرقين حبايب ايه عشان الشكل مضطر حط نلقيك ونتبسم قصاد الناس عشان ما نهزش السورة عشان يتصدق الأحساس بمنوشي قيد حط نلقيك ونتبسم قصاد الناس عشان ما نهزش السورة عشان يتصدق الأحسان حبايب إيه حبايب مين عشان الشكل مضطر ومين نجمل والحياة تمشي لكن مع بعض مش فرق حبايب إيه عشان الشكل مضطر جمل والحياة تنشي لكن مع بعض مش فرقي قالوا لنا يا قلبي اليوم حل لكن لسه على حلنا وحبنا كل يوم بيقل ومش بتقل لأعذر حننا وحبنا كل يوم بيقل ومش بيتقل اعصار على حاجة محبناش لو الغلطة ان نخضرنا دي غلطة اكيد ما نقصدواش دي غلطة اكيد ما نقصدواش Tilaa nyt paa,